أما بعد أيها الاخوه المؤمنون نعم نمضي الآن في شرح هذا الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وهذا موضوع الدرس اليوم ملائكته الملائكة جمع ملك وأصل ملك كما يقول النحويون الذين يحلون أربع الآخر العربية يقول أصده مألك ثم زهدحت الهمزة إلى مكان اللام وقدمت اللام فصار ملأك ثم حذفت اللام الهمزة للتخفيف فصار ملك لماذا قالوا لأن ملك أو ملائكة مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة والهمزة بالألوكة مقدمة على الله ونحن لا نقول مثل هذا إلا لأن أمامنا طلبة, طلبة علم أو طلبة علم يفهمون مثل هذا الشيء فالملائكه إذن هم الرسل كما قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا وإذا أردنا أن نعذبهم نقول هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور يسبحون الليل والنهار لا يفترون يقومون بأمر الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان السفر فهذه مرتبته في الدين ومن أنكر الملائكة فهو كافر لانه مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين الملائكه كيف نؤمن بهم نؤمن بهم اولا باسماء من علمنا اسمه منهم ثانيا باوصاف من علمنا وصفه ثالثا باعمال من علمنا عمله انتبه الإيمان إيش؟ بأسماء من علمنا سنة. ثم بصفة من علمنا وصف ثم بعمل من علمنا عمله فلن... فلننظر من... من الذين علمنا أسماءهم من الملائكة جبريل ميكائيل اسرافيل مالك رضوان ملك الموت طيب منكر ونكير جبريل وميكائيل وإسرافيل كل منهم موكل بما فيه الحياة فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي لأن جبريل هو الذي جعله, جعله الله تعالى وكيلا في نزول الوحي على الرسل كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين إسرافيل موكل بالنفس في الصور الذي به حياة الأساد عند البارد ميكائيل موكل بالقطر والنبات وبالقطر والنبات حياة الأرض طيب ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الملائكة في حديث الاستفتاح استفتاح صلاه الليل فكان يستفتح صلاه الليل بقوله اللهم رب جبرايل وميكائيل وإسرافيل فاضل السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم هؤلاء الثلاث عرفنا اسماءهم الرابع قلتم مالك مالك موكل بالنار لقوله تعالى عن اهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم مالك ماكثون رضوان موكل بالجنة واسمه هذا ليس ثابتا ثبوتا واضحا كثبوت مالك لكنه مشهور عند أهل عند هذا الاسم والله أعلم الخامس أو السادس أين السادس بارك الله فيه. السادس بارك الله فيه. طيب. السادس ملك الموت. وقد اشتهر أن اسمه إسرائيل، لكنه لم صلي. إنما ورد هذا في آثار إسرائيلية لا تستلزم أو لا توجب أن نؤمن بهذا الاسم. فنسمي من مكر بالموت نسميه. ملك الموت كما سماه الله عز وجل في قوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي أبتل بكم هم إلى ربكم ترجعون منكر ونكير هما الملكان اللذان يسألان الميت في قبره وقد ورد في ذلك حديث الترمذي ضعفه بعض العلماء. وقال إنه لا يمكن أن نطلق اسم منكر ونكير على الملائكة الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما امرهم على كل حال هما الملكان اللذان يسالان ميت عن ربه ودينه ونبيه الاوصاف علمنا بما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه راى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها وله ستمئة جناح قد سد الأفق وهذا يدل على عظمته ستمئة جناح وقد ملأ الأفق إذا فهو كبير جدا ومع ذلك فإنه يمكن أن يأتي على غيرها لتصطف كما أتى على صورة رجل على صوره رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كما في هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه وجاء مره على صورتي دحية الكلب ولكن هذا التحول من صورتي التي وعليها الى صورة البشر انما كان بامر الله وقد تمثل بشرا لمريم بنت عمران كما قال تعالى أصلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا طيب علينا أن نؤمن إذن بأسماء من علمنا اسمه وصفاته وعمله ومن أهم ما يجب الإيمان به أن نؤمن بأن كل شخص معه ملكان يكتباني عملهم كما قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عفيد فقبلها إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عفيد رقيب حاضر من هؤلاء الملائكه فاياك أيها المسلم أن يكتب هذان الملكان عنك ما يسوءك يوم القيامة كل شيء تقوله وتلفظ به فإنه مكتوب عليك وتأمل قوله ما يلفظ من قول من قول فإن قول نكره في سياق نكره في سياق ما يلفظ من قول وين العرب يا جماعة ما يلفظ من قول من قول نكر في سياق في سياق الاثباب لأنما حرف دال على الاثبات ما شاء الله نمشي بالغلط وانتم أقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقم أسين قول نكره قل لما طيب في السياق النفي ولا الإثبات النفي رجعت هنا في السياق النفي لأن ما نافئ كل نعرف أن ما نافئ في مثل هذا السياق ثم هذه النكره قول فيها من الزائدة الزائدة من هنا زائدة زائدة صح هنا زائدة زائدة ولا زائدة ناقصة زائدة زائدة زائدة, زائدة ثانية توكيد للزائده الأولى لا صح هي ليست توكيدا بل هي تأسيس طيب ما معنى زائدة زائدة زائدة اعرابا زائدة معنى لكن زائدة الاولى من زاد اللازم وزائدة الثانيه من زاد المتعدي وبينهما فرق او نذكر البحث ها طيب تقول مثلا زاد حجم ايش زاد حجم البناء ها هذه هذه زاد لازم هو متعدية ها زاد حجم البناء لازمه لمتعدية لازم, هو لازم. طيب. وتقول زادني خيرا هذه متعديه إذن فمن زائدة زائدة زائدة الأولى من زاد اللازم وزائدة الثاني من زاد المتعددة أي أنها من حيث لعراف زائدة لو حذفت لاستقام اللفظ زائدة من حيث المعنى لأنها تزيد المعنى قوة ونحن قلنا إن قول نكر في سياق النفي فعليه تكون من الداخل على قول زائدة لعموم النفي طيب أرجع فأقول إن كل قول يقوله الإنسان فهو مكتوب عليه كل قول ما يلفظ من قول سواء كان له او عليه او لا و لا له ولا عليه علي فاحرص اخي على ضبط النساء لا يكتب عليك كلمات تسوؤك يوم القيامه ولما دخلوا على الامام احمد رحمه الله وكان مريضا فاذا هو يئن إن يئن إن انين المريض فقيل له يا أبا عبد الله إن طاووسا وهو أحد التابعين يقول إن أنين المريض يكتب عليه فأمسك عن الأمين يعني إلى هذا الحد أنين المريض قد يكتب عليه فما يلفظ الإنسان من قول إلا لديه رقيب عكيد يكتب عمله وإذا كان يوم القيامة يخرج له يوم كان كتاب يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك خطيب الايمان بملائكه الله الايمان بالكتب بكتب الله عز وجل التي انزلها على رسل وما من رسول الا انزل الله معه كتابا قال الله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان، وقال الله تعالى كان الناس امه واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بالحق، ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه، فما من رسول إلا أنزل الله معه كتابا يهتدي به الناس، نؤمن بالكتب، لكن كيف الإيمان بالكتب؟ الإيمان بالكتب أن نؤمن بما علمنا اسمه باسمه والذي علمنا اسمه حدثنا عنه بارك الله فيه أين عمنا أين عمنا أغير رحب إبراهيم الذي علمنا اسمه من هذه الكتب القرآن والثورات والانجيل والزبور وصحب ابراهيم وصحب موسى ان قلنا انها غير, غير التوراة وما لم نعلم اسمه نؤمن به اجمالا لان الله لا يضيع خلقه بل سينزل عليهم الكتب ليبين لهم الحق هذا من حيث الايمان بالكتاب بالنسبة لقبول ما جاء فيه من خبر يجب أن نؤمن أو بعبارة اصح أن نقبل كل ما جاء في هذه الكتب من الخبر ولكن لا يعني أن نقبل كل خبر فيها الآن لأنها دخلها التحريف والتبديل والسريف لكن نقول إننا نؤمن بكل خبر جاء في الثورات أو في الانجيل أو في الزبور أو في صحف إبراهيم مثال ذلك في صحف إبراهيم لا تذر وازر موزة أخرى وليس للانسان إلا ما سعى من أين علمنا ذلك؟ من قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر واسرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما ساء وأن سعى وسوف يرى ثم نزاه الجزاء أو بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى فما صح من هذه الكتب، فإنه يجب علينا أن نقبل خبر بدون تفصيل أو بتفصيل بدون تفصيل هذا بالنسبة للأخبار أما بالنسبة للأحكام يعني ما في الكتب المنزلة من الأحكام فهل يلزمنا العمل به أو لا يلزمنا إن قلتم لا يلزمنا فهو خطأ إن قلتم يلزمنا فهو خطأ في تفصيل طيب ما كان في القرآن فإنه يلزمنا التعبد به وما كان في الكتب السابقة نظرنا إن كان مخالفا لشريعتنا فإننا لا نعمل به لا لأنه باطل بل هو حق في زمنه ولكننا لا يزمن العمل به لأنه نسخ في شريعتنا وإن وافق شريعتنا فإننا نعمل به لا لأنه في شريعة في الكتب السابقه ولكن لأن شريعتنا أقرت وشرعت وما لم يكن في شرعنا خلافه ولا يفاقه فإن العلماء اختلفوا فيه منهم من قال هو شرع لنا ومنهم من قال ليس بشرع لنا فالذين قالوا انه شرع لنا استدلوا بمثل قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر واستدل أيضا بقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبره لأول أبطل واستدلوا أباء. واستدل أيضا بأنه بأن ما سبق من الشرائع لولا أن فيه فائدة لكان لكان ذكره لولا أن فيه فائدة لكان ذكره نوعا من العبث. اذا فالكتب السابقه بالنسبه للاحكام لنا فيها ثلاث مواقف الاول يلزمه شخص انت قريب لنا ليش ما تحسد مكان متقدم وتتغير اجلس اجلس اجلس الله طيب سمعتم طيب يقول لنا في مواقف ثلاثه اولا انما وافق اشرعنا ويشهد شرعنا لصح... لصحته فهذا إيش؟ نعمل به أو يخالف شرعنا فلا نعمل به أو لا نعلم موافقة ولا مخالفته ففيه خلاف والراجح أننا نعمل به هذا هو الراجح طيب مثال ما خالف شرعنا قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عليهم شُكُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ضُّهُورُهُمَا أَوَ الْحَوَايَا أَوَ مَا اخْتَلَطَ بِعَرُّهُمْ ذَلُفَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغِيْهُمْ وَإِنَّا لَصَّادِقُونَ فاليهود حرم الله عليهم كل ذي ظفور مثل الإبل حرام على اليهود وكذلك كل ذي رجل غير مشقوقه يعني ما لها اصابع ولا فرق بعضها من بعض فهو حرام عليهم ومن البقر والغنم حرم الله عليهم سحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعضه هذا باقي ولا غير باقي الان أه الابا منسوخ في شريعتنا فان الله تعالى قد احل لنا ذلك واما مثال ما وفق ما وفق شريعتنا فكثير مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومثل ما اشرنا اليه في قوله تعالى أما من يذق صرح في صحف موسى وإبراهيم الذي وفق الا تذروا وزيرات موزة أخرى وأمثلته كثيره وأما ما لم يرد شرعنا بخلافه فلا يقولني الآن مثال له لكنه يرد كثيرا في كتب أهل العلم ولكن القول الراجح فيه أنه شرع لنا وأننا نعمل به لما, لما ذكرنا من الدليل من القران الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة ومن هم الرسل الرسل ينقسمون إلى قسمين رسل من البشر ورسل من الملائكة قال الله تعالى انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين والمراد بالرسول هنا جبريل وهو رسول ملكي وقال تعالى انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر والمراد به محمد صلى الله وسلم وهو رسول بشري لكن المراد بقولنا الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله المراد بالرسل هنا الرسل البشر لان رسول الملكي داخل في قولنا ملائكه الرسول البشري تعريفه عند جمهور اهل العلم انه من اوحي اليه بشرع وأمر بتبليغه من اوحي إليه بشر وامر بتبليغه وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام وأخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الدليل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فقال كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والدليل على أن محمد خاتمهم قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فإن قلت هل آدم رسول أو لا فالجواب ليس برسول لكنه نبي لماذا جاء ذلك الحديث الذي أخرجه من حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم أنبي هو فقال نعم نبي مكلم ولكنه ليس برسول الدليل قوله تعالى كان الناس امه واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وقوله صلى الله وسلم في حديث الشفاعه ان الناس يذهبون الى نوح فيقول انت اول رسول بعثه الله الى اهل الارض وهذا صريح بان نوح اول الرسل طيب كيف الايمان بالرسل الايمان بالرسل ان نؤمن باسماء من علمنا اسمه منه وأن نؤمن بكل خبر أخبروا به وأن نؤمن بأنهم صادقون فيما, قال فيما قالوه من الرسالة أما من لم نعرف اسمه منهم فنؤمن به إجمالا وهل كل الرسل عرفنا اسمه؟ لا كما قال الله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه إذن ليس كل الرسل معلومين عندنا بأسنائهم أحكام الرسل السابقة هل نحن ملزمون بها الجواب القول فيها كالقول في أحكام الكثب طيب فإن قلت كيف نجمع بين كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبين ما صح به الحديث من نزول عيسى بن مريم في آخر الزمن فما يعني ان ربي بعد ربك الله تعالى لان الشاب شخص شخص شخص شخص الجواب الآن لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لا ينزل على أنه رسول مبعوث لأن رسالته التي بعث بها كانت سابقه كان سابقه قبل رساله النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه إذا نزل لا لا يأتي بشرع من عنده ولكنه يجدد شرع النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يزول الإشكال بين كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبين نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان طيب اليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان وما هو اليوم الآخر انتبه يا أخ اليوم الآخر هو يوم القيامة وسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده فإن الأيام بل إن شئت فقل إن الدور التي ينزلها الإنسان وان شئت فقل ما هو أعمى إن للإنسان أحوالا انتبه يا أخ إن للإنسان أحوالا الحال الاولى العدم والثانيه الحمل في بطن امه والثالثه وجوده في هذه الدنيا والرابعه البرزه والخامسه الاخره الأم الاخر العدم لقوله تعالى هل اتى على الانسان كين من الدهر لم يكن شيئا مذكرا. فإذا سالنا الأخ كم عمرك؟ كم؟ زائدا؟ لا زائد. عمرك ثمانية عشر. زائدا؟ طيب الان يقول عمره 18 هو قبل 20 سنه ليس موجودا لم يكن شيئا مذكورا ثم صار حملا هذه الحاله الثانيه ثم يكون عاملا في الدنيا وحاله في الدنيا اكمل من حاله حال الحمل ثم ينتقل الى الحاله الثالثه وهي البرزخ العدم الحمل الدنيا البرزخ الرابعه وحاله في البرزخ اكمل من حاله في الدنيا ثم انا اشرح ثم ايش الخامسة اليوم الآخر وحاله في في هذه المرحلة الخامسة أكمل من الحالات السابقة نعم في بطن أمه لا شك أنه ناقص عن, عن حاله في الدنيا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم مستمع والبصر والإذب ولكن ذا لعلكم تشكرون فصار عنده بعد الحياة بعد القروج من بطن أمه العمد والبصر والعمل في الدنيا أحواله ليست على الصفاء دائما بل فيه الصفاء وكدر وتعب وراحة وجور وعدل وصالح وفاسد أليس كذلك؟ وهذا هو الواقع يقول الشاعر في فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر هذه حال الدنيا هل هذه الحال كاملة ولا غير كاملة غير كاملة لا شك أن ناقص ما من لذة فيها إلا وهي منظمة كل لذات الدنيا منقص لا طيب للعيش ما دامت منقصة اللذات بالذكار الموت والهرم أنت الان شاب وقوي لكن سيأتيك أحد أمرين إما الموت وإما الهرم نعم إما الموت وإما الهرم ففي الدنيا منقصه ولهذا سميت الدنيا من الدناء ومن الدنوي ايضا فهي دنيه بالنسبه للاخره وهي ايضا دنيه لنقصانها عن مرتبه الاخره وهي دنيا لانها ساقطه للاخره فهي ادنى منها طيب حاله في البردقه اكمل حالا من الدنيا ما معنى أكمل حالا من الدنيا لان حاله مستقره اذا كان من اهل الخير فانه منعم في قبره منعم في قبر كما سال الكلام عليه ان شاء الله تعالى يفتح له في قبره مد البصر ويفرش من الجنه ويفتح له باب الى الجنه وهل ياد هذا في الدنيا ابدا اما في الاخره فيعطى الكمال المطلق بالنسبه للانسان حياه كامله لا يمكن ان تنسب اليها حياه الدنيا باي وجه من الوجوه وسياتي ان شاء الله تعالى بيان ذلك الايمان باليوم الاخر ان نؤمن بأن الناس سوف يبعثون ويجازون على أمالهم وأن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنه من أوصاف ذلك اليوم وقد وصف الله تعالى ذلك اليوم بأوصاف عظيمة ولنأخذ منها وصفا واحدا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بالسكارا ولكن عذاب الله شديد واوصاف هذا اليوم الدالة على هوله وعظمته كثيرة في الكتاب وسلم ولكن هل الايمان باليوم الاخر يقتصر على الايمان بهذا اليوم الذي يكون بعد البعث يقول شيخ الاسلام في عقيدته الواسطيه وهي العقيده المختصره المباركه النافعه التي اشير على كل شاب بحفظها ومعرفه معانيها لانها من افيد ما قرات في الكتب المختصرات في العقيده عقيده السنه والجماعه يقول من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت قد القائد الآن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت ما الذي يكون بعد الموت أولاً الفتنه فتنه القبر فان الناس يفتنون في قبورهم يعني يختبرون ما من انسان يموت سواء جفن في الارض او رمس في, في البحر او اكلته السباع او في الرياح ما من انسان يموت الا ويفتن هذه الفتنه فيسأل عن ثلاثة أمور من ربك وما دينك ومن نبيك فأما المؤمن فيقول ربي الله جعل, جعل الله وإياكم منه يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي تصدقه الله عز وجل من السماء وحينئذ يفتح له في قبله مد البصر ويفرش له فراش من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وهذه الحال بلا شك أكمل من حال الدنيا اما اذا كان كافرا او منافقا فانه اذا سئل من ربك ما دينك من نبيك يقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وتامل ماذا, يدل عليه ماذا تدل عليه كلمة ها ها تدل على أن هذا المجيب كأنه يتذكر شيئا يبحث عنه ولكن يعجز عن استحضاره. وكون الإنسان يتذكر شيئا فيعجز عن استخداره أشد, أشد الما من كونه لا يدري عنه بالقلية أليس كذلك؟ لو سالتك عن شيء وانت لا تعلم عنه فقلت لا ادري هذا نقص لا شك لكن لا يوجب حصره لكن لو سالتك وانت كنت تعلمه ثم عجزت عنه فذلك حصره ولهذا يقول ها ها كانوا يتذكر شيئا لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيضرب بما من حديث فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصائح وقد ورد في صفه هذه المرذبة أنها لو اجتمع عليها أهل منا ما أقلوها ويعيار بالله هذه الفتنة يجب الإيمان بها لأن الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر فإن قلت كيف يكون الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر وهي في الدنيا فالجواب أن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته أنت إذا مت قامت قيامته لأنك قادرت الدنيا وانتقلت إلى إلى عالم الآخر إلى الجزاء لم تبقى من أهل الدنيا وإن كان قبرك في الأرض ومشاهد لكن الواقع أنك أنت في الآخرة ولهذا يقال من مات قامت قيامته هذه فتنة القبر ثم الأمر الثاني مما يطفل في الإيمان بالأمر الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر انتبه الايمان الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر هل في القبر نعيم وعذاب؟ الجواب نعم ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما الكتاب والسنه اما الكتاب فقال الله تعالى كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وجه الدلالة قوله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون حال توفيهم سلام عليكم ادخلوا الجنة وهم إن كانوا يدخلوا الجنة التي عبوا سماوة الأرض لكن دخلوا القبر الذي فيه نائم الجنة دليل آخر من القرآن فلولا إذا بلغت الحلقوم بلغت الضمير يعود على الروح وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تفسرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فريح وريحان وجنه نعيم متى هذا اذا بلغت الحلقوم وهذا هو نعيم القبر بل ان الانسان يبشر بالنعيم قبل ان تخرج روحه يقال لروحه اخرجي ايتها النفس المطمئنه اخرجي الى رضوان الله عز وجل او الى مغفرة من الله ورضوان فتفرح الروح بذلك وتخرج خروجا سهلا ميسرا اما السنه فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في احاديث كثيره بما يدل على ان الانسان ينعم في قبره العذاب عذابنا النا... عذاب القبر ثابت ايضا بالقران وبالسنة فمن القران اين طيب نعيم القبر من القران وجه الدلاله طيب فيت الاخر ذكرناها الان بعد هذا الدليل اللي قلت لا تجعلوننا راقبكم بارك الله فيكم راقبوا انفسكم طيب آه. نحن الآن نتكلم على اثبات عذاب القبر من القران استمع قال الله تبارك وتعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب فقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا قبل يوم القيامه قبل ان تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أيدي من؟ أيدي الملائكة أخرجوا أنفسكم وكأن هؤلاء يشكون بأنفسهم لا يخرجونها لأنهم يبشرون بالعذاب والعيال بالله فترتد الأرواح لا تريد أن تخرج من أكسادها هربا مما انذرت به اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون واشهد دلاله من الايه قولوا ايش اليوم تجزون لان الهنا بالعهد اي العهود الثلاثه واحد يقول الذهني وواحد يقول الذكري والثالث يقول إن إن إنه إنها للحقيقة فنقول ال هنا للعهد الحضوري للعهد الحضوري فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينه والعهود ثلاثة يا مجد اي قلها. امم طيب اذكرها لنا امثله طيب لا لا هذا الحقيقة اذهبنا وياك قاضي طيب العهد الذكري ذكرنا العهد الحضوري والعهد الذهني كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول؟ هذا المذكور. مثلا نوريه كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاج. يعني المصباح المذكور. طيب العهد الزهلي ما أدري عرفتموه ولا لا؟ أذهب أنا وأنت إلى القاضي. أي القضاة قاضي البلد وهذا معهور بالذهن معهور بالذهن معروف بينها حسب ما نفهمه بأذهان طيب ربما يكون هذا منها المهم على كل حال نقول إن قوله تعالى اليوم تبدون عذاب الهون يعني اليوم الحاضر اللي هو يوم وفاه هؤلاء الظالمين وقال الله تعالى واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليت جحيم. هذا دني على عذاب القبر وكلنا نقول في الصلاه اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن ومن عذاب القبر اذا عذاب القبر ثابت في القران والسنة والايمان به من الإيمان باليوم الآخر طيب هذه ثلاثة شيئا الفتنة والثاني العذاب أو النعيم وهنا نسأل هل العذاب في القبر على البدن أو على الروح نعم نقول هو على الروح في الأصل على الروح وربما تتصل بالبدن ومع ذلك فان كونه على الروح لا يعني ان البدن لا يناله منه شيء بل لا بد ان يناله من هذا العذاب او النعيم شيء وان كان غير مباشر واعلم ان العذاب والنعيم في القبر على عكس العذاب او النعيم في الدنيا العذاب والنعم في الدنيا على البدن وتتاثر به الروح وفي البرزخ على الروح ويتأثر به البدن مثال ذلك لو أن أحدا ضربك حتى أوجعك فالعذاب على البدن لكن النفس تتألم تتألم وهذا عذاب النفسي لو أن أحدا أكرمك وأحسن ضيافتك فهذا النعيم على البدن لكن النفس تتأثر به فتفرح وتسر لكن في القبر بالعكس الأصل أن العذاب على الروح ولكن البدن يتألم فلو قالنا قائل الأخ قف لو قال لنا قائل كيف تقولون ان القبر يضيق على الانسان الكافر حتى أضلاع تختلف اضلاعه ونحن لو كشفنا القبر لوجدنا لو ان القبر لم يتغير وان الجسد لم يتغير أيضا قال لا اعلم فقد تخلص طيب الجواب على هذا ان نقول ان عذاب القبر على الروح في الاصل وليس امرا محسوسا على البدن لو كان امرا محسوسا على البدن لم يكن من الايمان بالغيب ولم يكن منه فائده لكنه من الامور الغيبيه المتعلقه بالارواح وانت الان في منامك على فراشك وفوقك اللحاف وترى و... في المنام أنك قائم وذاهب وراجع ومتحدث وضارب ومضروب وأنت على حالك أليس كذلك لم تتغير ربما ترى نفسك وانت على كراشك نائما أنك سافرت إلى العمرة وأديت العمرة وطفت وسعيد وحلق أو قصرت ورجعت إلى بلدك وأين جسمك على الفراش ما تغير فأحوال أحوال أحوال الروح ليست كأحوال البدن طيب الأمر الرابع من الايمان باليوم اليوم الآخر أن نؤمن إذا, إذا انتصب الوقت أخبرونا انتصب نقف على هذا الشيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن هذا اللقاء هو اللقاء الرابع في هذه العشر عشر رمضان الموافق للسنة الثامنة بعد أربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللقاء الذي نرجو الله سبحانه وتعالى ان يكون لقاء نافعا مفيدا ايها الاخوه سبق ان تكلمنا على اركان الايمان بالله عز وجل بل على اركان الايمان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين ساله عن الايمان فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فما فما الذي يتضمن الإيمان بالملائكة كل أخر ما الذي يتضمنه الإيمان بالملائكة ما حلاج أمس؟ حلاج أمس؟ ها؟ طيب، صرت ما حلاج نعم. وغير. طيب الإمام بوجوده وبأسماء من علم نفسه طيب طيب طيب بقي واحد بقي واحدنا نعم الإمام بأوصار صح الإيمان بالملائكه يتضمن الإيمان بوجودهم والإيمان بأسمائهم من علمنا منهم اسمهم والإيمان بأوصافهم والإيمان بأعمالهم طيب ما هو ما هو أبرز عمل يقوم به جبريل نعم نعم طيب استنى. جبريل عليه الصلاة والسلام موكل في إبلاغ الوحي من الله عز وجل إلى رسله وما هو أبرز عمل يقوم به إسرافين نعم طبعا. طيب استنى. هو النفخ بالصورة ابرز عمل يقوم به ميكائيل اي نعم ايش القطر طيب. هؤلاء الثلاثه اجبريل وميكائيل وإسرافيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعهم في ذكر واحد اللهم امر جبرائيل وميكائيل واسرافيل كمل عشان نستفيد نعم عالم الغيب والشهاده أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف في فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم ام محمد الحال 81 نطلب تصور تصور الجدار بدون ان ندخل على الباب تسمحوا لي <تصفيق> اذا كان خروج معتكف يتتروش اذا كان يعني جنابه خاصه لا فقط لا ما يجوز حتى لو كان يأخذ قوادم، هذا إذا يأخذ قوادم ذهب جديد. ما يغتريه ما, يأخذ ما إذا كان إذا كان في رائحه كريهة يتأذى بها أو يؤذي الناس، هذا بأس منها، وإلا بس مجرد زيارة لا هؤلاء ثلاثة يجمع بينهم الرسول عليه الصلاه والسلام في في استفتاح قيام الليل.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 لانهم موكلون بالاحياء او بما فيه الحياه في الواقع جبريل موكل الذي فيه حياه نعم. نعم حياه الاجسام عند البعث طيب ميكائيل بالقطر والنبات حياه الارض طيب اسمع. ما المناسبة أنه يستفتح بالاستفتاح أن يتضمن هؤلاء الملائكة الذين الموقعين بما فيه الإحياء يستفتح في صلاة الليل ما هي المناسبة أنا لم أذكرها لكم لكنها أظن واضح ليش ما تقول هاي لان الاستيقاظ من النوم باعث وحياه وهو الذي يتوقف بالليل ويعلم ما جاءكم بالنار وما بعثكم فيه طيب الايمان بالكتب الايمان بالكتب كيفيته نعم نؤمن من الكتب بما علمناه بعينه القران والتراث والانجيل والزبور ايش صحف ابراهيم طيب بس طيب هل يتضمن الايمان بالكتب العمل بما في هذه الكتب اليسار ما نقبله قلنا عندك مرات بارك الله فيك نعم قال جنبك أنت إذن لا يزمن العمل بما فيها من الأحكام إذا كان القرآن قد نسخ فإن لم ينسخ القران إذا لم ينسخ القرآن ها هل نأخذ به أو لا قلنا هذه المساله لها ثلاث حالات لاي نعم لا مها الخبر حكم نعم طيب موافق ولا في خلاف الاخير هذا ما في خلاف الراجح نعمل به طيب الاحكام التي في هذه الكتب لا تقل من ثلاث حالات اما ان تكون موافقه لما في القران فيعمل بها على انه من احكام القران او مخالفه لما في القران فلا نعمل بها لانها منسوخه الثالث ما لا نعلم موافقته ولا مخالفته وفي خلاف بين العلماء والراجح انه يعمل به لكن نحتاج الى ثبوت ان هذا الحكم لم يبدل ولم يغير طيب الايمان بالرسل اولا نسال من اول الرسل نعم ما ادري أول الرسل نوح فمهل. ما ادري له الى نوح من بعدها طيب هذا من القران من السنه نعم حديث الشفاعه ان الناس يأتون الى نوح فيقولون انت اول رسول ارسله الله الى اهل الارض أحسن من اخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ما الدليل لكن رسول الله وخاتم النبي انتبه جماعة هذه عقيده يعني يجب علينا أن نعتقد بأن أول الرسل نوح وأن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم طيب قال قائل كيف تقول إن آخرهم محمد مع أن عيسى يأتي يوم القيامة في آخر الزمان ينزل وهو رسول؟ نعم تفضل صاحب المناظر يعني لا يأتي بشرع جديد كذا وأما بصفته رسولا فقد سبق محمدا صلى الله عليه وسلم طيب الإيمان باليوم الآخر يتضمن عدة أمور، منها الإيمان بأن الناس يفتنون في قبورهم، فمن يتحدث عن هذه الفتنة نعم سؤال الملكين للميت عن ونبيه أحسن أسر. ما هو الدليل على سؤال الملكين للميت في قبره من كتاب الله من كتاب الله نعم نعم أحسن. الدليل على ذلك من الله قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة طيب هل بين هذه الفتنة وبين دفن الميت وقت يعني مدة طويلة أو من حين أن يدفن طيب هنا ينفن ما الدليل الدليل قوله صلى الله عليه وسلم فإن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أهله حتى انه يسمع قرعا عاريا إذا توله قرعا عارم إذا وله قرعا إنها يأتي يوم الأبيان فيسألان فيبعدان فيسألان فيقول لبه ما ربه ما يدينه ما هذا ظل الذي ابعدني أحسن هذا دليل في أيضا دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل فإنه الآن يسأل طيب بعد يدخل في الايمان باليوم الاخر ايضا الايمان بان الانسان ينعم او يعذب في قبره فما هو الدليل على ان الانسان ينعم في قبر من كتاب الله قتل الايه جيدا هيا نعم لا تخوض المعرفة إلا ومعك السلاح نعم فضل لا نعم اثر فضل لك ما هو الدليل عن هذا القبر لا بد حتى الآيات الايات اللي قبلها فلولا اذا بلغت الحكومه فلولا إن كنتم غير مدينة ترجعونها إن كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وعيحان وجنة النعيم طيب الدليل على عذاب القبر من القران نعم اللي على الموت والضغط لذلك قلت دائما أنت حرق ووجه الدلاله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقم استاع أجتل آلاف رامش العذاب من أجتل هذا بالدنيا غدوا وعشيا ثم قال ويوم تقم استاع أجتل فت حسن الدليل على عذاب القبر من السنة قف يا شيخ لا, لا تعرف هل ستصلي وتتشهد تشهد الأخير التشهد الأخير ماذا تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر طيب هذا يدل على ثقوث عذاب القبر وش الدلالة اي ما وجه الدلالة وش وجه الدلالة من, من انه موجود نعم استرح لا لا نريد هذا الحديث من هذا الحديث الذي قال, اللي قال الأخ أو قلنا للاخ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ما هو الدليل على أن هذا يفيد يفيد عذاب القبر أو ما وجه الدلالة سبحان الله يلا علينا وجهه دلاله انه لولا ما صح التعوذ من التعوذ من شيء ليس بموجود لقوه من القبر واضح طيب يستر السؤال يجعل علينا الان هل عذاب القبر على البدن او على الروح نعم فضل نعم وقد تتصل وقد تتصل في البدن زهن حسن. عكس ذلك العذاب في الدنيا يدفعه عذاب النفس طيب هل هناك دليل على أن عذاب القبر قد يظهره الله تعالى للناس هل هناك دليل على أن عذاب القبر قد يظهره الله للناس للناس نعم نعم كنا نسوقها انا اكيد لا, لا ورق ورق. نعم <تصفيق> صحيح وكما هو كما قال يعني لو ظهر لكل الناس ما صار ايمان بالغيب لكن هل يظهر لبعض الناس طيب هذا يدل عنه ما يسمع ما حدث طيب بس يا سبحان الله العظيم نعم لا يروح عليه الوقت يا جماعه مر بقبرين أسلح. اجل نقول حنين بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير اما احدهما فكان لا يستب يستبرئ او لا يستنئ من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميل ثم اخذ جريده رطبه فشقها نصفين ووضع على كل قبر واحدة فقيل له لما صنعت هذا يا رسول الله قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس واضح طيبنا لا نقول لكم حلو السلام يقول بعض الناس انه يؤخذ من هذا الحديث يؤخذ من هذا الحديث استحباب وضع جريده على القبر بعد الدفن فهل هذا الحكم يستفاد من هذا الحديث سمع يا وليد فهمت السؤال الان طيب سوله مجاله شراء ان لماذا من تصديات الرسول صلى الله عليه وسلم لانه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يؤخذ ولا لا لا يؤخذ لماذا لهذا السبب انه خاص بالنبي عليه الصلاه هو يدخل على ما يحدث في القبر نحن كان في ان نحكم اذا كان الرجل يعذب او لا يعذب ونضع هذه الجريده ونقول نخفف عنها في المسجد الثاني انتبه يا اخي لان بعض الناس يعني نحن راينا ان بعض الناس اذا دفن الميت يضع على قبره عودا اخضر نقول هذا لا يجوز لان الذي يضع على قبر ميته هذا العود الاخضر او الجريده الخضراء معناه ان يعني مقتضاه انه شهد له بانه يعذب فهل انت لو ان احد من الناس قال لك ان صاحبك هذا يعذب في قبره هل ترضى او تغضب أغضب تغضب فكيف تذهب انت وتضع عليه هذه الجريده الخضراء او العود الأخضر لانه يعذب ولهذا لو تدبر الإنسان ما يفعل لعلم أنه على ضلال بعيد وأن ذلك إساءة ظن بهذا الميت فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يضع فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع هذه الجريدة على كل قبر في البقيع وإنما وضع على هذين القبرين فقط لأنهما يعذبان واذا كان هذا بارك الله فيكم موجودا في بلادكم فالواجب عليكم وانتم طلبة علم وعلى من سمع كلامنا هذا ان ينبه على هذه المثله واينها عنها طيب من من الايمان باليوم الاخر نعم وتنزع الجريده نعم انزع جريده ما انت حفتنا انت حفتنا فادعها وانصح صاحبها طيب اظن هذا هو ما تكلمنا عليه فيما سبق إذا, اذا انتصف الوقت اخبرونا انتصر نقف على هذا طيب يلا عطنا الاسم عطل الاسم بارك الله فيك. المسلم المقدم على الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على شكر انبياءه المسلمين وصلى وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شكرا لقضيه الشيخ نفعنا الله بما سكتنا وعلمنا به القبر يقول السائل قضيه الشيخ المبكر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعثه اني اعطو وحدا في اضواء وقد وفدت على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم انني إيش؟ اعدو لا اعد ايمام الشرك وعدو بحثا بالوارع وقد وفدت على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصالحين ان الحلال ليل و الحرام ليل و لكنه عظيم و الاسترياء لا يعلمهن كثير من الناس وسالت كيف هل تم الحلال والحرام الحلال بالفتح وشرابه شرابه يا جماعه مفعول به نعم طيب كمل. ثم أقول يا شيخ، أن تذكرني عن أربعة مسائل عظيمة التي التي سألها على من الناس، والمفروض منها أن اللحم مستور، والعجائن المبرد، قالوا الذي يعيش من وغيره، من المسائل التي خوار نعم خلاص. ثم إن تغير لنا. ثم أن يتبين لنا أن يحكي أساسا هل يدفع المرض يدفع المرض أن يطوع الشبهات وما ضابط الشبهة وما ضابط الرضور المباحة خلا طيب الواقع أن هذا السؤال يحتاج إلى تصحيح البحث أولا فليأتي ببحث ونصححه ونشوفه الذي فاته من أجل أن يلحقه بالبحث أما أن نجيب شخصا في بحثه فليس هذا موضعه فيما أعتقد ولذلك إذا جاء مثل هذا السؤال يا عبد العزيز خله على جانب لنعم يقول السؤال في حيث المعتكف له أن يذهب ويجي ما دام في المسجد الذي اعتكف فيه فله أن ينتقل من جهة إلى جهة وله أن يصلي في أي مكان من المسجد وله إذا كان في المسجد الحرام أن يطوف، لأنه ليس معنى الاعتكاف أن الإنسان يبقى في نفس المكان لا يتعداه ولكن معنى الاعتكاف أن يكون لازما للمسجد الا هو النقي يذهب ويجي ويصعد وينزل ما دام في محيط المسجد نعم نقول السهره نحن هو تريهم الان واحد اخبرنا احد الاقران ان مؤتمر في مدريد ان قلت انه ايش انهم انه اننا استمع اذا كان هذا الاجتماع الذي قرر في المدرسه اذا كان معلوما عندكم قبل دخول الاعتكاف واشترطتم ان تخرجوا له فلا باس اما اذا لم يكن معلوما عندكم فان دعوكم الى حضور هذا الاجتماع فاخرجوا من الاعتكاف لان دعوه ولي الامر مدير المدرسه في هذا تقتضي ان تحضر، فاحظروا الى هذا الاجتماع ويقول لكم الاجر فيما سلف من الاعتكاف وأصل الاعتكاف سنه وليس بواجب فللانسان ان يخرج من الاعتكاف بدون اي سبب لان جميع العبادات التي ليست بواجبه يجوز للانسان ان يخرج منها بدون سبب الا عباده واحده وهي الحج والعمره لقوله تعالى واتم الحج والعمره لله فالحج والعمره وان كان تطوعا لا يمكن الخروج منه الا بالاسباب الشرعيه واما غير من العبادات التي يتطوع بها الانسان وليس بواجبه فللإنسان ان يخرج لكن اهل العلم يقول يكره ان يخرج من التطوع الا لغرض صحيح